يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوسق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة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 ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح من العقبة وما أدراك من العقبة فك رقبة أو يطعان في يوم ذي مسغبة يتيما ما مقربة أو مسكينا ما مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا